Wal-la-zineh hum lifurujihim haafirun Illa ala azwajihim Awa ma malekat aymahanuhum Fainna hum ghoir ما ذلك فأولئك هم العادلون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون Aulahikahumulwarithun Al-lazina yarithuna al-firdausahum fiha khalidun Walakad khalqna al-insan min sulalatim minnti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 Fakusahul al-‘Izzah malahma, thumma amshahul khalq al-akr. Fatabarakallahu ahsanul qalid. Thumma innakum بعد ذلك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 وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٌ وَأَعْنَابٌ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَمْجُنُ بِالزَّهْنِ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 إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ولو شاء الله لأنزل ملائكة كَتَمَ مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الأَوَّلِينَ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ فَتَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّىٰ يَخْبَطَ قَالَ رَبِّ نَصْرِنِي بِمَا كَذَّبُون فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَتِ النُّورُ فَسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ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 وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُقْرَقُونَ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُيْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وقل رب أزلني مزلا مباركا وأنت خير المزلي إن في ذلك لا آيات وإن كنا لم تدين ثم أنشأنا من بعد لَهُمْ قَرْنًا آخَرِينَ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُ أَفَلَا تَتَّقُونَ وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا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 وَلَئِنْ أُطْعِمْتَ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَّخَاسِرُونَ أَيَعِدُكُم أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُم مُّخْرَجُونَ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 قال رب انصرني بما كذبون قال عما قليل ليصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غتاء فبعدا للقوم الظالمين ثُمَّ أَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِم قُرُونًا آخَرِينَ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَى كُلَّمَا جَاءَهُمْ تَرَى رُسُلَهَا كَذَّبُوا فَاتَّبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ فَبُئِسَ لِقَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ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 أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فتَقَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ فَذَرُهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِيلٍ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَالِهِ وَبَنِي نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلَّا بل يَشْعُرُونَ إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ وَالَّذِينَ هُمْ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 وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا أُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِنْ هَذَا وَلَهُمْ أَعْمَالٌ من ذلك هم لها عاملون حتى إذا أخذنا متر فيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا يوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلع عليكم فكونتم على عقابكم تنقصون مستكبرين به سامرا تهذرون أَفَلَمْ يَدْدَبْرُ الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَ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 وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أَفَلَا تَعْقِلُونَ بَلْقَالُ مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ Kata mereka: "Apa jika kita dan kalian berbangun dan beribadah? Apa jika kita ساطير الأولين قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون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 إِذًا لَّذَهَبَ كُنَّا إِلَٰهًا بِمَا خَلَقَ على, عَلَىٰ بَعْضٍ مِّنْهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ تُبَاهِيَ نَّظَرُهُمْ عَمَّا يَصِفُونَ عَالمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعيدهم لقادرون jika fahamlah tiada yang lebih baik daripada yang terburuk, kami lebih tahu tentang apa yang mereka katakan. Dan katakanlah kepada Tuhan kami: Taa, jika jatuhah dahulu Maut, Qal Rabb Rjouh, La Ali, Aamal Salihah, Fi Ma Tarkt, Kalla, Inna Kalimatuwa Qaailuha, ارزق إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتسألون.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 الفَحُوجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَادِحُونَ أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تَكْذِبُونَ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 فتقدمهم سخريا حتى أن سوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزئتهم اليوم بما صنعوا أنهم هم الف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 لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون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 إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت طير الراحمين